وروا مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في السنن والبيهقي وغيرهم عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى